أكثر العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى عبادة الدعاء الشرك في عبادة الدعاء وأكثر أنواع الشرك وقوعا أكثر أنواع الشرك وقوعا صرف الدعاء لغير الله بل تجد أناس يشهد أن لا اله الا الله ينطق بكلمة الشهادة تجد أناس يصلون يصومون يتصدقون ثم إذا عرضت لأحدهم حاجة وأراد أن يدعو مد يديه ودعا غير الله ودعا غير الله مدد يا فلان أدركني يا فلان بل والله بعضهم كما حدثني أحد الثقات أنه سمع شخصا إلى جنبه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد سمع شخصا وهو ساجد يقول مدد يا فلان وهو ساجد يقول مدد يا فلان مستغيثا بغير الله والله لا يقبل سجوده ولا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه لأن من, من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أشرك بالله والشرك مبطل للعمل الشرك هو مبطل للعمل ولقد ووحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يا يضع جبهته في الأرض ثم يقول مدد يا فلان أي دين هذا بل هذا هو الضلال برمته والباطل بأجمعه. فأكثر ما يقع فيه الشرك من العبادات الدعاء، مع أنه أكثر ال يعني في القران القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتعلق بهذه هذه العبادة. ومصيبة كثير من الناس من العوام مصيبتهم من جهة علماء السوء ودعاة الضلاله مصيبتهم من جهة علماء السوء ودعاة الضلالة وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوث ما أخاف على أمة من أئمة المظلين إن أخوث ما أخاف على أمة الأئمة المضلين فكثير منهم هذا يعني هذا شأنه وهذا مسلكه بسبب ائمه الضلال ودعاة الباطن الذين أخذ عنهم وتلقى عنهم ونشأ على أيديهم وأذكر مرة كنت جالسا في هذا المسجد بعد صلاه المغرب وكان إلى جنبي رجل كنت أقرأ القرآن وكان بجنبي رجل ماد يديه ويدعو وأطال في الدعاء ثم خشع وبكى في دعاء فأثر في خشوعه وعجبني كونه خاشع وباكي في دعاء ثم رفع نبرة صوته قليلا في الدعاء وإذا به في دعائه هذا ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أسفت وحزنت وتألمت خشوع وبكاء ودعاء وضراعة ومد يدين ولكنه لغير الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحي تحدثت مع هذا الرجل واطلت الحديث واخذ يستمع ويستمع وذكرت له متقصدا ايات كثيره جدا في الدعاء ووجوب اخلاصه لله وانه حق لله وانه لا يجوز صرف الغير وهو يستمع ويستمع ويستمع ثم انتقلت اخذت اذكر له الاحاديث وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمريض دعا الله ان يشفيه ومن دعائه عليه الصلاه والسلام اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء, شفاء لا يغادر سقما وذكرت له قصص من السنه وهو كل في كل ذلك يستمع لما انتهيت اردت أن اطمئن أن الرجل استوعب الكلام وفهم المقصود فقلت له وسؤالي فيه شيء من الخطأ لكنني تقصدت السؤال قلت له ما رأيك ما رأيك أتدرم ماذا قال لي قال لي تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك هذا ما فيه رأي قال هذا ما فيه رأي قلت له ما زلت عند سؤالي أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وما زلت عند سؤالك ما رأيك فماذا قال قال والله أنا من بلد كذا وسمالي بلده ما أحد قال لي الكلام هذا قال انا من بلد كذا ما أحد قال لي الكلام هذا يعني ما أحد علمني هذا التوحيد ولا أحد قرأ علي هذه الآيات فيكون نشا على شيوخ يلبسون ويشبهون و ياتون بالقصص وياتون بالاحاديث الموضوعات والاشياء الواهيات ويلبسون على العوام ويقلبون الحقائق ويلبسون الحق بالباطل ثم ينشا مثل هذا على مثل هذا الضلال والعياذ بالله